بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مَا رَزَقْنَاهُمْ يَوْمًا فِقٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا في قلوبهم pro mau vou ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا خِيلَ لَكُمْ لَا تَسُدُّ فِى الْأَرْضِ قَانُونُ إِنَّمَا I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 قل بالكافرين يكاد البرق يخطط Ú la سمعهم ابن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تستقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا لا تجعلوا لله أنزابا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله تم ثم أمواة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييتم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوى إلى السماء، فسوى هم سما وهو بكل شيء. عليم. وإذ قال ربك للممائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يؤهد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 أَقُولُ أَنْتِ أُونِي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 قال يا آدم أنزئهم يقول للمدى إكثس جند لي وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليها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 وَنَا تَشْتَوِي فِي آلِفِ سَمَنْغ قَلِيلٌ وَإِنْ يَفَ ولا تلبسوا الحشف قف البام وليؤنس ثم الحق قوا او وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالذر سَوْتَئِنْ تَسْعَوْنَ أَمْ فَتَكُمُوا أَنْتُمْ الْكِتَابَ أفلا What saying of God are you for الذين يظنون أنهم لا قرب بهم وأنهم إليه راجعون. Ya bani israaila, kutsu nirmatiaan lafiin wa anni تقو يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقض منها عدل ولا هم ينصرون وَمَن جَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَرَقَّنَا بِكُمُ الدَّرَجَاتِ رَفَعْنَا لَكَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ لَيلًا مُسْتَأْنِسِينَ فَأَرْسِلْ فِيهِمْ tudo قَالَ الَّذِينَ عِتَوْا مِنْهُمْ قُمْ فِي السَّفِينَةِ فَكُلًّا لَهُمْ كُونُوا قِرْنَ تَسَنُّخًا فجعلناها مكلا لما بين يديها وما خلفها وما وغضا للمستقيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ مَوْعِدٌكُمْ أَن تَسْبَحُوا بِقَرَّةٍ قالوا أفتتخذنا هزواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا مايقال إن هو يقول إن هذا لا تارب ولا بكر رموان بين ذلك تطعنوا <تصفيق> <تصفيق> ما تؤمروا قالوا دع لنا رم فكيفيلنا ما لونها؟ قال إن هو يقول إنها بقرة صوف. أرى فاس اللون هذا صناعري قال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 قالوا الآن جئت في الحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وَإِذْ فَطَرْتُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ صَوَّرْتُكُمْ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله ثم قتلت قلوبكم من تحت ذلك فهي كالحجارة أو أشبت قسوة وإن مِنْ نُوحٍ جَاءَ رَسُلًا مَا يَتَفَكَّرُ مِنْ مُنْ أَمْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا خرج منه الماء وان منها لما من على ما من قشة لا. وَمَا هُوَ مَا سَمَّوْنَ إِنْ فَسَّنْ فُونَ نَعِيمٌ cosa can na faria You're Jussi ei ole vaatattamme saatiitti että joo pitoon وَهُم مُّلْقًى فِي يُورًا دُونَ إِلَاءٍ إِلَّا الشَّمّ فِي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الأخيرة فلا يخفف عنهم العذاب ينصرون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 وَمَا مَنَعُهُمْ بِظَافِرٍ لّنَا مَا فَعَلُوْنَ ۘ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَشْتَرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ لَغَازٍ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِسَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُوسُ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ تَكْبَرُتُمْ استك... برتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل أنهم غاو بكفرهم فقليل ما يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفِى على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفر وَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ كَفِيرٍ بِسَمَشْتَرُوا Kuuro, bima anzala Allahu bghya. Ayyek, الله من فضله على من مِن من عباده قَوْمَ بِنَ عَلَا غَضَبٌ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب وَإِذَا قِيلَ he آمِنُوا بِمَا them, اللَّهُ قَالُوا in what Allah عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَكُفُّوا الْمَوْتَ فَقُمْتُوا وَقَفْتُمْ وَخُذُوا وُذُ ما آلَ ثَيْنَانِ كُمْ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الأجل بكفرهم قلبي سَمَعَ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِمَّا نُقُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ كان لكم مزرا آخر سعيد الله خالص سمن دون الناس فتمنوا الموت إنكم ومصادقين، ولئن منعه أبدا بما قدمت. ايد يجيب والله عليم بالظالمين وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وَفْرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلِيًّا mm ولما جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم نبذ فَرِيقٌ من الذين كتاب كتاب الله نبذ فريق من الذي. نأوت الكتاب كتاب الله وراء وَتَعَالَى مَا سُلْطَانُهُ عَلَى مُلْكِ ثُلَيْمَانَ وَمَا كَانَ فَارُونُ مُلْكًا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روس وما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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ذَيْنَيْنِ مَاءٍ وَذُورِجٍ وَمَا وَمْ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 إذا كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا قَوْلُ مَثُوبَتُكُمْ مِن عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَّهُ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائما وهدي الكافينا بعن اليم ما يود الذي نكفر من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله صبر رحمته يشاء والله هدف صل الله ما se من Äier أو a nu Di Di bin ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَمَا نُصِين أَم تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولًا كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَسْتَفِزْ لَكَ فَرَبِّ الَّذِي مَا نَفَقَ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَتْ مَنَاهِجُهُمْ أَنَّكُمْ سَتَأْتُونَكُمْ ما تبين لهم الأطقال تعفوا واصفحوا حتى يأتي إن الله ولا كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا tuka si muuli elpussi kumin kairiselgi suuin وَا حَافِظْ مَا أَمِنَّا نَصِير وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وما Raiikisen 순에서 min еёt jaariskim Ishti J��us Allah, vima te melun vastiit. Vastiit. Vastiit. لَا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تلك أماليهم> كُلَّا تُبْرِئُهَا نَنكُم إِن كُنتُم صَادِقِينَ دَرَأَ مَن لم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء. وقالت إن صار ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحب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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ غَيْرَ <تصفيق> <تصفيق>. <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَالَدَا دَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإذا خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَإِذَا قَضَىٰ له لَهُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يقينون <تصفيق> إن أول ما كبر بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى أنك اليهود ولن صراحت ثلاثة قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَ ثَنَّ فِي جَاءَ كَمِنَ اللَّهِ مِمَّنْ لَكَ مِنْ, من اللَّهِ يُمُّ وَلِهُ وَنَصِي الذين آتينهم الكتاب لون وحص رسالة وسيلةٌ يؤمنون به. وَمَا يَكْبُرُ بِهِ فَالَّائكَ هُمْ قَصِيرُونَ يَا بَنِي رائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على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 اماما <تصفيق> <تصفيق> قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنا ساخذو من مقام إبراهيم يبروا ممنصلا و ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمسا مسلمس لك وأرنا مناسكنا ربنا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب من لا إبراهيم إلا من س فيها نفسه ولقد اصطفناه في الدنيا وإن نه في آخرتي لمن صالحين إن قال له ربه أسلم قال أسلم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاكُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ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 قُلْ بَالْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَةَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشِّرِكِينَ Ulu amanna billahi wa maa unzila ilaina wa maa وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمن سوده فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق أتَكْتفي كهم الله وهو السميع العليم. Allah Oman ahtenu minallahi sohdot Oman ahtenu minallahi kul as-su'a nunanillahi wa huwa rabbuna wa ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلقون أَم تَقُولُونَ إِنَّ م وَئِ النا وَلَ وَائِد ح قوَوَقوبَ وَأَ ب قل أألم أعلم أم لا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَسَمَ شَهَادَسًا مِنَ اللَّهِ ما تعملون تلك <تصفيق> أمة قد لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون كَانُوا يَعْمَلُونَ La ja kuulus suppanhä uminnna simä onlä mummaonkrivelä sinulla sikä قل لله المشرق والمعرب يهدي من يشاء إلى صراط متقيم وكذلك كنج نكم أُم مث سَط سَكونون ش غثَ وَمَا جَاءَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا حَافِظًا إِنَّ لَنَا لَعَلَّمَنِ اسْتَبَشَّرَ بِعُرُوسٍ مِنْ وَلَا Wa in kana lakī wa sadda illā وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله في الناس رحيم قَدْ نَوَّى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي سَمَاءٍ فَلاَ مَوْلِيَ لَكَ بِالْعَاصِمِ لاَ تَسْتَطِيعُ في الحرم، وحيثما كنتم فوالله وَمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَلَا يَأْمُنُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ قُمُوا وما الله بظافل عن ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوت وما أنس بتابع قبلته وما بعضه بتابع قبلة بعض Voilà init t penset elle vou الَّذِينَ آثَيْنَا فِي الْكِسَافِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ وَإِنَّ فريقا منهم ليكتمون الحسق وهم kumil rabbi ana min هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شفر المسجد الحرام وإنه للحق وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فولي وجلك شقر المسد الحرام وحيث ما فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حكة إلا الذين ظلموا من إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وخشوني وليؤمن من عليكم ولعلكم تحتضن. amma amanna fi kum min kum yaslu ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم ta ma فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Olen What uh -oh. فَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمُونَ وَهُوَ أَمَّا لَهُمْ أَسْرَوْصٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبعوا خطوات الشيطان Kynna hulakum mazun ma مركم بالفوء والفحشاء وأن تقولوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا نفروا كما فعل الذي ينعق بما لا يسمع. من اضطر وغير ولا إذا عليكم إذا حضر أحدكم ما وس إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعرفة حقا على المستقيم. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ لله سميع فمن خاف من مصر جنفا أو من فأصلح بينهم فلا إثم علي الله <تصفيق>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 ايام الناس وده كان منكم مريضان او على سفر فعزة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طرام فَمَنْ تَصُوَّقَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْفُوْرِ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرُ لكم إن كنتم تعلمون كهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فَأَيْنَ مَا مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ تَنَايَ شَهِدَ مِنْ قُمُشَ سَهَرَتَ لَيْلُ كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد كم العرس رأيتُ من العذّة ولتكبّو الله على ما هذاكم ولا تشكرون. تحرر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو ذل الناس من الهداة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ Tästä on päiväämme. Yritämme häntä, mutta hän ei näe, ولتكفروا اللَّهَ على ما هذاكم ولتكملوا العزة تِنْوُا عَلَى مَا حَسَنْتُمْ وَلَنْ تُمْسَن بُرُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ ساعي إذا سعاد هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Ylllälä kule illätä mi mi ruotet mu illäi käiku Kunä لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآن ذاكروا هم وابتغوا ما الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأب يق من الخيط الأب ودم الخيط ثم أتى وَاغْفِرْ لَنَا مَا أَسْرَفْنَا تلك حدود الله فلا تفرغوها فذلك يبين الله في يتقون ولا تقول ام عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ All Uh huh? وَقُلُوبُهُمْ حَيْثُ تَخْتَمُونَ وَأَخْفَرُجُونَ مِنْ حَيْثُ أَخْفَرْنَجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَم ولا تقاسلوهم عند المسجد الحرام حتى ي فَإِنْ قَاسَ لُقُمْ فَقُسُلُوْهُمْ لَبَالِكَ فإن انتهوا فإن الله ظفور رحيم سَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الظِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لو <تصفيق> الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قطاع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله الله مع المستقين وأنفقوا Nukati wa astinu Innallaha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 فَمَنْ تَمَسَّعَ فِي الْأَمْرَةِ إلى الْحَجْجِ فَمَسَّعَ يَتَرَى مِنَ الهدي amma lan yajidat tawfi'an musana sasia min bil hanji ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن و الله شديد القلب الحج أهمل ما فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ لَا رَسَةَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِزَالَ فِي الْغَرِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ очку Duo ليس عليكم جناح أن تبتغوا طفلاً لربكم فإذا أفضتم من وذكر الله عند المسعر الحرام كما هدات وستمها هذا فم و kon Kiitos وَإِذَا تَوَلَّ سَاعَةٌ فِي الْأَوَّلِ يُبْدَثِهَا وَيُبْلِكَ الْحَوْفَ وَنَصْفُهُ وَاللَّهُ لَا يُعِيبُ هو الفساد وإذا قيل له تكلم أخذه ولا إذ بس بالإثم. فهو جن على ذئس المهاد ومن الناس سَلامُكَ يَا أَمَانُ قِسْلَا وَمَا حُرُوكُ Hola لا يؤاخذكم الله kom moivil la vos e e ma Wallahu ghafooru halim للذين يخلون من نسائهم بُصْرَ الْعَرْشِ أَشْهُبَ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا كَلَّا قَفَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروق ولا يحل لهم ان يك ثم ما خلق الله في الارحام ان كن يؤمنن بالله و وَبْعُولَتُهُمْ أَحَسْكُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِنْ مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزِلَ النَّارُ وَذَرِ والله عز وجل حكيم نقل قمر ثان فإمساكه بماعرف أو تس ريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من I. Wa estava حدود الله da lá لَئِنْ قُلْنَا فَلَا فَلَسْتَ حِنْلُ لَمُ مِنْ بَعْدُ حَسَ تَسَكِ حَزَوْجَتُ الضَّيْرَة فإن طلقها فلا جناح عليهم أن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 وَإِذَا طَلَّقَ الْقُطُعُ نِسَاءً فَأَفْضَلْنَ عَنْ أَن يُمْسِكُوهُنَّ فَنِفْقَهُوهُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ولا تمتكوهن ضرارا لتأسدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَسْتَخْذُوا آيَاتِ اللَّهِ هزوا وَالذُرَّاتِ نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَضْرِبُكُمْ بِهِ واتقوا الله وأعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم إذا أصاب لهم أنج لهم فلا تقبلهم أينك ما أزواجهن إذا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 وَ وَعَن مَودِ لَهز فُهُ وَكِث لا تكلف نفس إلا واستغفر لا تبى ولد شو في ولدها ولا وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صالن عن تراضي. هما عسى شاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستمع ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما No علم الله أنكم تتغفرونهن ولكن لا تواعدوهن سرن وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةً مِكَاحِ حَسَيَا يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ الله يعلم ما في أنفسكم إِلَّا واعلموا أن Allah ghafoon haleem Laa junaaha alaykum in tol'aqtumun رساء ما لم تمسوهن أو تسربو لهن فريضة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مفاعا بالمحروم أقنا لنا المحسنين وَإِنْ قَالُوا قُلْنَا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَذَفَ فَرَمْتُ لَهُمْ فَرِيقًا فَانْظُرْ كَيْفَ مَكَرَ فنص ما تربتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده رخدة النكاة وَأَنْتَ تَغْفُو أَصْرَبُ لَكْوَاءَ وَلَنْ نَسْوُنَ صَبَّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَقِيرٌ حافظوا على الصنوات والصلاة الوسيقى وعطوا لله طاعتين فإن خدتم أَوْ أو فَإِذَا أَمِنْتُمْ تُنْفِقُوا مُرُوا هَكَذَا لَمْ يَفْعَلْ مَن والذين يتعثون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا money fim يَجْرِبُونَ مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ mm uh -huh. لم تر إلى dumb لم أتعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وَبُ إِ حمَرٍ كَوَلِ ننجعلكَ آ يَْسَلٍِ الناسِ وَبُر إِلَ لا يَظمِ كَ فَم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 قال فلا وانا كل يرفع ان قلبي قال فخذ ارضاً من طيب فصروا إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ذوهن يأتينك سعيا وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثل الذين يوم فيكون أموالهم في سبيل الله كما فل حبث أحبث إن سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة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 الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله ثم لا يُتْبِعُونَ ما أنفقوا من وَلَا لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم بِنِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نا عروف خير من صدقية دعاء. والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تعصوا الله ولا الرسول وانتم تعلمون فقات قوم بمن فما سلموا كما سلم صفوان على ترابه فأصابه ربله فتركه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 ومثل الذين يُفقُون أموالهم بسِعَاء أم رُقَىٰ لَهِ وَتَسْبِيتٌ مِنْ أَنفُسِهِمْ ما فعله الناس في رضى كمثل جنة ذرّب وسِن أصابها وابل فآسَت وقولها ضعفين فإلَّا يصبها وابل فقل. والله بما تعملون بصيط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 وأصابه الكبر وله dá ona na rua linha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 يا أيها الذين آمنوا أَن من ۖ فِى مَا كَتَبَ لَكُمْ وَأَن الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تضمضوا فيه واعلموا أن الله ضمير حميد، الشيطان يعيد قمل الطقراوي مقبلط. ياي والله يعذب ما في منه طبل. والله واسع عليم يؤتي متى ما اشع ونيو سنحك ما ستقضيه خير وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ من نفقس أو نذرتم من نذرين فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم وَإِنْ تُقْهُوا هَوَسُهَا وَتُسُوءُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفِرُونَ هي <تصفيق> اسيكو والله بما تعملون الخفي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وما تُنْفِقُونَ إلا تُضَاعَفُهُ وَأَنتُمْ تُحْسِنُونَ وَمَا تَنفِقُونَ غير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصروا في تبيل الله لا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أبنياء من التعفف تعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا سُوفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين يُقْتُلُونَ أموالهم بالليل كَأَنَّمَا يُقْتَلُونَ ۖ فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهما عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ي يقولون <تصفيق> الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخضطه الشيطان من المسجد ذلك بأنهم قالوا قَانُونُ مَن بَاعَ مِثْلَهُ إِفْلا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحرم الربا فمن جاءه ما وعظه من ربه سنتها فله ما سلف وأمره.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 oli hastiwa en kommus won atäù لهم änje ru hummän ولا vi عليهم muåla hankunna يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الزباء إن كنتم مؤمنين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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ مَرْؤُسٌ أَمْ وَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمون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 فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتْقِ اللَّهَ رَبَّ فَهُوَ وَلَا يَبْغُ خَصْمٌ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه في العدل وَتَشْهَدُ شَهِيدَيْنِ مِّن رجالكم فإن لم يكونا رَّجُلَيْنِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمَا فَيُشْهِدُوا عَلَيْهِ ۖ وَتَرْهَقُ من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماذوا ولا تبوه صغيرا أو كبيرا إله L fu a fo seuõ da homem a a وَأَذِنَّا ألا لَكَ إلا أَن تَصْرُخَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ تُدِيرُونَ إلا أن تكون سجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضعر وكاتب على شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ارْهَانٌ مَقْبُوضَةٌ إِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ فَعَصَمَ فَلْيُؤَنَّسِ الَّذِي تُمِنَ أمانته وليستق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن ثم ها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم. للايما في السماوات واما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم. او تو كو هي الحسن في لله ويغذب من يشاء والله على كل شيء قدير أَمَّنْ مَنَعَ صُلْبًا بِمَا أنزل إليه إِلَيْهِ مُرْصَدُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا ربنا ولا تُحَمِّلْنَا علينا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ ربنا ولا تحملنا ما لا يطاق سلنا به وعفو لنا وارحمنا. اِنَّ مولانا وَالْأَرْضَ على بَيْنَهُمَا